بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهم الامل فسوف يعلمون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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ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 انا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماءا فانزلنا من السماء ماءا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 إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم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 لها سبعه ابواب لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم ان المتقين في جنات وعيون وادخلوها بسلام امنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَدْعُو عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ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 جهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ قالوا قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ أَمركَ إهُم لَِي سَكرَتِهمْ يعون فخَذَتهُ الصيحَةُ مشقين فجَعلنا عَهَا سَافِها وَأَنطرَرناَا عَلَهِم حجََة من سجيل إ فِي ذَكَ لآيات للمتَوّمين وَإه لَ بسَبيل فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَنَجَّيْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ آلَ بِإِيمَانٍ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 نزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عضين فوربك لنسالنهم اجمعين كانوا يعملون فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون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 Amen.